وسيحلفون بالله لو استضعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عف الله عن كلمة أبيت لهم حتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ولو أراد الخروج لعد له عدته ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلون ولأوضعوا خلا لكم يبغونكم الفدنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.